Bismillahirrahmanirrahim. Sembih isma Rabbik al-A'la, al-Ladhi khalq fa'sawwa, wal-Ladhi qaddar fa-hada, wal-Ladhi a'hraj al-mar'ah, fajalahu ghutha'an ahpwa. Sanaqur'uk fa'la tansa,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 قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى